I want to do that بسم الله قال اليه وازواجه وذريته اجمعين اما بعد لقد وصلنا في انواع العذاب نحن إلى الذفح نحن الذفح وإراقة الدمي إراقة الدمي الزبيحة ابتغاء مرضات الله فهنا من أنواع التقرب إلى الله عز وجل وهذا هذه الإراقة وهذا الدماء وهذا الإزهار يروف الذبيحه يكون على وجه المخصوف اي بالصفه المخصوفه وما يتم بالذكار نعم انت ذكر على ما بيانه الاشاره وكما قال سبحانه لا ينال الله نفومها ولا دمائها منه لا. لا ينال الله نفومها ولا دمائها ولكن ينال له التقوى منكم فالقصد من التقرب الى الله بالذات التقوى ان تحصل ان تغسل العرض التقوى لكن الله سبحانه لا يناله شيء من دماء أو من لحوم هذية الغذاء ولا يحتاج إلى هذا إنه سبحانه غني, غني عن أعمال الله وقبل المصنف بآية بصورة الأنعام على أن أذبها عبادة لا تكون إلا لله واجه الاستبلال في قوله ونسكه لأن النسك يشمل أذبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى أذق نسكا كما في حديث البراء ابن عادة الصحيح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نفك قبل الصلاة فإنه هو لخ قدمه لأهله ومن نفك بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا أو أصاب المسلمين ف نعم ف استخدم آ... فعلا نثك ف النص هو الذهب تقربا الى موضوعنا هذا الزدف يعني زدف الزلائس يكون على الأنواع النوع الأول زدف العبادة وما ما قد بيناه أن يصدح زبيحة من الأنعام أو من أي جنس آخر مما أحل الله زدفه تقربا إلى الله عز وجل هذا ذبح العباد الذي يريق الدم تقرباً إلى من ذبح له أو تعظيماً له وأنه الثاني الذبح المحرم وأن يفضح تعظيما لقلوم شخص فهذا في نوع تقرب من الله وهو قد يكون من الشرك الأظهر مثل أن يصبح هناك الزبيحة عند قدوم السلطان وعند قدوم هذا الرجل المعظم في قوله فهذا فيه نوع من الشرك ونوع الثالث الذق الشركي وهو أن يزدح الزبيحة تقربا إلى هذا المعظم أو إلى هذا السلطان وخوفاً منه ورجاءاً فيه فهو يتقرب إلى هذا الشرف بهذه الذبيحة هذا من الشرك الأجبر خاصة إذا ذبحت بين يديه وكان أحوال إذن يسبحون الذباء هدى القبور أيضاً فهذا يكون للمعظمين من الأحياء أو للمعظمين من الأمواك هذا التعظيم جنس التعظيم هذا أن يذبح عند القبر أو يذبح بين يد المعظم تقربا إليه واعتقادا فيه هذا من الشرك الأكبر أما ان ذبحها كما بياننا في النواة الثابت ليس على سبيل التقرب إليه تقرب الأبادة وإنما على سبيل المداهنة له او او اظهار التعظيم اذ ذا الذي, الـ الذي الـ هو من تعظيم الاباده انما هو من باب يعني اجلاله في الدنيا فقط يعني هذا عرض محرمه لانه ذريعه النوع الذي بعده ذريعه إلى الشرك الاكبر ونوع الرابض ان يصبح عليه اللحم فقط لا ينوي التقرب إلى, إيه؟ إلى الله عز وجل أو لا ينوي التقرب إلى غير الله <تصفيق> ونزرح بمجرد أن يحصل على اللحم فقط هذا يعد جائدا ليس محرما وليس مستحبا من سبع له وليس وجبه ويدخل أيضا في الذبحة الحارة ما قد يسمى بالذبحة الزجعي كما قال الشيخ ويد الجاميل حضر الله نفسه وهو أن يذبح الذبيحة عند القبر معتقدا فقط لفضل المكان ليس متقربا إلى هذا الميهة المقبور ولكنه اعتقد عقيدة فاسدا ويمضيها على زجعه <تصفيق> أنه إذا ذبح عند قبر الحسين وعند قبر الفدو وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينال المزيد من الثواب أو أنه بهذا تقبل ذبحته إلى أخير فهذا عد ذبحا بدعيا لأن الله عز وجل لم يخف قبول ولا قبول الأولياء سواء كانوا من الأولياء حقا أو من الأولياء دعاءا لم يخص هذه الخبور أو, أو الأماكن بالذكر ولم يجعل لهم صب لم يجعل لهم صبما <تصفيق> معينا يختلف عن بقية البقاء فمن اعتقد تقصيص ذقع من البقاء بعبادة من الأجازات لم, لم يشرع الله هذا التخصيص فقد وقع في بداية وأيضا يابون في الذكر الشركي الذين يزدحون خوفا من الجن يزدحون للجن ولأكد هذا يحدث من بعض جهال المسلمين كثيرا لجهة أنه إذا اشترى منزلا جديدا قال نزده على عتبة هذا المنذل ونلطخ الجدران من دم اعتقاد منه أن هذا يبصرف عنه شر الجن فهو يقعط من الجن أو من الشياطين خوف السر الذي بيناه أنه من الشرك الأكبر والدليل الدال في قول الله تعالى نعم شرعا إلدام المكلف نفسه بعبادة معينة وأن على نوعين نظر المطلق ونظر المقيم النظر المطلق أن ينذر لله عز وجل بدون قيد ولا شرط نحو أن يقول نظرت لله أن أصوم يومين هكذا على الإطلاق أو نظرت لله أن أبني مزيدا بدون أن يقيد هذا بقيد أو بشرط وهذا النظر المطلق هم العبادات التي يحبها الله وإعطاها بدليل قوله تعالى الذي استذل به المصنف يفور بالنظر فجعل الوساء بالنظر من الأفتصال التي يحبها سبحانه ومن أجل يتأثنى على خائرها فهذا بالنظر المطلق وأما النوع الثاني هو النظر المقيد هو أن يقيد النظر بسرط يعني يقول إن سعل الله لي كذا وكذا فإني نظرت أن أسعل كذا وكذا إن شاف الله ولدي أو إن شاف الله زوجي فإني مثلا نظرت عن أصومة ثلاثة أيام إني نظرت أن أعتمر إني نظرت عن أصومة قيد النظر بفدور شيء معين هو ينتظره وهذا النظر المقيد هو الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي في الصحيحين والذي قال فيه إنما يستخرج به من البخير لأن النظر هذا المقيد يضطر البخير الى ان يلتزم به اذا وقع له الشرط او اذا تحقق له الشرط <تصفيق> فيفتقرس به منه ما, له ما, ما لا ما لا ينفقه او يوطيه في غير هذا النظر المشروط او نقيم يعني لو كانت لو كان يعني لو كان خرا أو لو كان مختارا ما بدل هذا الشيء إنما بدله فقط من أجل إيش من أجل تحقيق مراده إذا فعل الله ذكذا فأفعل كذا هذا الذي يستخر إنما يستخرج به من المخير <تصفيق> و ولذلك كان زعمنا رسول الله عليه هذا انهوى هذا وش قال انه لا يأتي بخير ما يستخرج بهم من بخيف اختلف العلماء في هذا هل هذا يستفاد منه تحريم تذذر المعلق أو المقيد ام استفاد الكراهه فقط فذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة إلى كراهة النذر المقيد أو المعلق بشرب وذهب بعض أهل العلم والآخرين إلى التحريف. ومنهم من, ال... من العلماء المتأخرين المعاصرين الأعلامة ابن وسيمير رحمه الله تعالى. ذهب إلى تحريم هذا النوع من النذر <تصفيق> هو كما قال الشيخ الوثيني هنا في الشطري هو ان تشريحه هنا او ما يعني اظهر الجزم بالتفريم ولكنه اظهر الجزم بالتفريم القول المثيبرج في التفريم هناك شاهدنا قال هنا ومع ذلك اي حتى وان نظر نظرا معلقا اذا نظر انسان طاعه مما وجب عليه فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر انذيع الله له اكرامه حتى وان قلنا بتحريم النظر المعلق هذا ان يجب الوفاء به ويأكل من جانب اخر قبلها قال بعض الروائع انه مح نعم لكنهما قدموا هذا هذا ما ذهبوا هم نفذوا بخلاف نطاق ونبر المعصية الذي ينزل نبر المعصية يعني ينزل أن يفعل شيئا محرما فهذا أجمع الغلمات على تحرينه وعلى عجل وعلى تحرين الوساء به نظر أن يقتل كلانا بمثل من أفحاب الدم المعطومة نظر أن يصرب القمطة أو أن يصرب الدخانة. لا يزل الوساء هذا النظر ولكن هل تجب عليه كفارة أم لا على قولين الأهل الآن وكما قال أرجع الأعلام عبيد الجابري في شرحه أن الثواب يجزوم الكفارة أيضا له على ترك هذا النظر المخرم يجب عليه علي أن يتركه ويجب عليه أن يكسر كفارة يمين على تركه وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا في معصية وكفارة مكفارة يمين اخرجوا الإمام أحمد سنوات نبي وفحقهم الشيخ الأزلالي رحمه الله تعالى كما وكذلك أيضا يعني من نظر نظرا مطلقا شطاعة ولم يستطع الاعتزام أو الوفاء بعد النظر فله أن يكثر عنه a false. Well for a local thirty. Now I don't že je no? يبدأ المثنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو الإسلام دين الإسلام الأصل الأول معرفة الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة والأصل الثالث معرفة رسول بالأدلة قائلا وهنا يبدأ في ذكرى أذلة على دين الإسلام وأنه هو الدين الحق وعرّف هنا الإسلام بالتعريف العام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطه هذا هو التعريف العام بدين الإسلام الذي بورث به كل الرسل والأنبياء فالإسلام هو دين الله عز وجل منذ أن خلق أو منذ أن بعث منذ أن خلق وبعث آدم إلى أن تقوم الساعة فآدم لما أنزل على الأرض أنزل بالإسلام وكذلك كل من جاء بعده من الأنبياء والرسل إنما كانت دعوتهم في الإسلام فالأنبياء كما جاءت الحرير <تصفيق> الأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شبتة أي أن شرائعهم مختلفة فالاختلاف زي بالأنبياء والرسل في الشرائع فقط ليس في أصل الدين الدين واحد الدين عند الله إسلامه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ان الدين عند الله وكما قال المصنف هنا الإمام محمد عبدالله رحمه الله تعالى والاتسلام لله بالتوحيد له هذا هو مبدأ وأصل الاستسلام أن توحفظ الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته أي تعتقد أنه سبحانه هو الرب الرب وحده ويدخل في هذا أن تقر بمعاني الربوبية والتي تشمل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة أن تعتقد أن كل هذه لله هو سبحانه الذي خلق ورزق وأنه سبحانه يحي ويميت وبيادي الأمر كله ثم توفق الله في إلهياتي بل تعتقد انه المعبود بحق وخدمه <تصفيق> ثم تحفظ بحمد الله عز وجل في اسماءه وصفاته بل توثب لله الاسماء الحسنى والصفات العليا كما علم اخبر به سبحانه في وحيه دون أن تحرف او أن تؤول أو أن تشدها او أن تمثل او أن تجهد شيئا من الأثناء والمثثات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه معذرة انا في درس الان ان شاء الله انا في درس الان ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله مرحبا لكم السلام ف... فبهذا يكون العبد مسلما موحدا وهذا كما بيان الناس في تعريش الإسلام العام ويأخذ في هذا أو ذلك الانقياد لله بالطعوة من مكملات التوفيط يعني الأصل أن توحد الله في الأقسام السلام هذا يكون العبد موحداً مسلماً ثم من مكملات ومن مقتضيات هذا التوريق الانقياد لله عز وجل نعم بأن تطيعه في أوامره التي أمر بها في شريعته التي بعث بها رسوله وأيضا يلزم من التوحيد البراء من الشرك بلا شك فمن وحد الله بريئة من الشرك وأهله فلقى وضح أن يبعي العبد أنه يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله ثم هو يقول بلسانه مثلا بلسان مخالي إن, إن دين اليهود والنصارى حق وإن عبادة النصارى للمسيح عليه السلام ليس من الشرق بل لهم دينهم ولنا ديننا يقول هذه العبارة مقرا لهم على دينهم ليس بريئا من شركهم لم يبرق من شرك المشركين ولم يبرق من كفر الكافرين فهذا بلا شك لم يحقق التوفيق ولا يمطعه إقراره بلسانه أنه لا إلهي الله حتى يبرق من الشرك وأهله موققدا هذا وبلا شك لا يوجد مسلم يشهد حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله حتى وإن كان من أفجر الفاجرين في جانب المعصير حتى وإن كان شكرا للقمس وإن كان فارقا وإن كان ذانيا لكنه على التوحيد فإنه يبغد ويبرأ من الشرك يبغد الشرك ويبرأ من الشرك وإن كان في أشد حلاب أبضعف من الايمان لكنه معه أصل التوحيد وهذا نلمته في واقع عامة المسلمين لو أتيت من المسلم يعني في ظهر قبري على التوحيد وقد يكون عنده ما عنده كما ذكرنا من المعاطق بل يعني على مذهب الخوارج يعتبرونه ما يعمل عمل صالح هو عندهم كافر ولكنك إذا سألته عن عقيدته مثل في دين اليهود في دين النصارى في فيما يحدث من الشرك في بعض المواطن تجد ينكر هذا أشد الإنكار وي... ويضرأ من يعني بعض العصان ينكر الشركة الذي يحدث عند المقامات والقبول دون أن يعلم هذا يعني دون أن يتعلم لهم هذا وقد يكون عاصيا في أشد حالات المعصير بخلال هذا المبتدع ها الصوفي او القبوري الذي قد لا هذه المعاطئ الظاهر منهم يعني منزنة او مشرب ولكنه يزين للمسلمين هذا الشيء ويقفل اللي الاسهر ضعطانه بجهد او عن استكبار وهذا له فؤمه ان عليه حج فلذلك البراءة من الشرك هذا لا يطفح توحيد العبد إلا به لا يطفح توحيد العبد إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك ولا لا يلزم من هذه البراءة أنك تختحل دمى المعصومين من هؤلاء من الكافرين أو مشركين لا. لا. لا تلازم بين هذا و ان بعض يظن انك اذا قلت انا ابرئ من الشرك وابرا من المشركين انك تحرض الغزاة على علي يعني استحلال دماء هؤلاء كانوا من, من معصوم الدم لا لا علاقه فهذه البراءه هي عمل من اعمال القلوب وبلا شك ايضا يعني يترتب عليها شيء من اعمال الجوارح ولكن ولكنها منضبطه بقوابض الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى هذا المعنى بالتوحيد هو الذي أيضا قال في حديث صحيح الذي أخرجه البخاري من قتل معاهدا أي من لم يرخب أحد الجنة ففي الوقت الذي هو يعني يأمر بالبراءة من الشرك وأهل الشرك يحرم قتلا معاهدا مبارة الله فيه يحرم قتل المعاهد ويحرم ايضا نقض العهود مع المشاكين او الهند الدولة غير غيرها a if to even a to expand or a them off المصمس بدأ يذكر مراتب هذه الدين وعلى ثلاث مراتب والتي ثبتت في حديث جبريل عليه السلام ثم سوفي يفصل في كل مرتبة من هذه المراتب على ما سوفيات فأولا فصل مضينا أركان الإسلام خمس أركان خمسة أركان ثم سوفي يذكر الدليل على كل ذكر هذه الأركان الخمسة ودليل هذه الأركان الخمسة وحديث ابن عمر في الصحيحين والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الخمس أركان قال ألا وحين الله فلذي لجهام خولوا لعاء الشهد الله وأسنوا لإله إلا إلا أولا وإلا إلا أولا الله لا ومع لله الاول العظيم الحكيم ومعنا معقده حق لله لئن كان جميع من يعبدون دون الله الا الله فلتكن العباده لله وحده ذلك يقرن بالعباده بما انه لا شريك له في ملكه وتدبيره الذي اولفه وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ هُمْ بِالْحَقِّ ۗ هنا الركن الأول من أركان الإسلام الشهادة والركن تعريفه الركن هو الجانب الأقوى في البناء كما قال الشيخ عبيد الجابب فمعنى أركاد الإسلام أي قواعده التي يبنى عليها وهذا تعريف الإسلام من معنى أخاص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تقج الزيت اذي اركان الاسلام الخاصه الذي هو شريعه محمد صلى الله عليه واله وسلم وال الشهاده نعم الشهاده الأهم العلم فمن شاهدة مقبعين لا تطفح الشهادة إلا بعيد و كما قال الشيخ ومجر جابري هنا في شرحه الشهادة في اللغة تطلق على شيئين الإعلام والخضور نحو أن يقول القائل أشهد أن فلانا فعل كذا فمعنى قوله أشهد أن فلانا فعل كذا أي أنه كما قال أعلم وأحذر ومن المعنى الثاني أن يقول القائل إن كلانا يشهد صلاة الصف أي يحضر ومعنى الشهادة في الصلاة الصعي شهادة أن لا إله إلا الله إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الوحذانية كما بينا أي أن تعبقت بوحذانية الله في ربوبيته وفي إله وفي أسمائه وصفاته والرقم الرقيم للشهادة بعد العلم والإخلاص فالرقم الرقيم في شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص إخلاص إخلاصه العمل أو العبادة لله كما أن الرقم الرقيم الشهادة أن محمدا رسول الله المتابعة إصرار الرسول صلى الله عليه ومن ثم فصر الغلماء الشهادتين بأن معناها أشهد أن لا نعبود بحق إلا الله وأشهد أنه, أنه لا تبوع بحق إلا أسول الله هو الذي يؤتبع بحق صلى الله عليه وآله وأولاك من العلماء من اعتبر الشق الثالي من الشهادة يسمى بتوحيد المتابعة هذا قال أبي بعض أهل من أهل السنة سموا هذا النوع من الشهادة بتوحيد المتابعة أي إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم على أقواله وأسعاله والشقف الوحيد <تصفيق> الذي يتبع على كل أقواله وأسعاله صلى الله عليه وسلم وه هو لا اله الا الله لا تحتوي على شقين على نفي واثبات وهذا بيناه في كلامنا السابق الاثبات هو اثبات الا وحدانيه لداي في الربوضية والإلهية والأثناء والتخاذ والنفس ونفس الإلهية عما سوى الله أنه لا يستحق أن يؤلف وأن يؤذب أحد سوى الله فتنفي الإلهية أو الاتحقاق للأبادة عما سوى الله أبزالي وقد أحسن أن يصنف باتهلاله بآية سورة العمران شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولوه قائمة بقر في أعظم شهادة والذي شهد الله على نفسه ذهب وسبحانه شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وهذه أعظم شهادة وأيّد سبحانه هذه الشهادة يعني أيّد سبحانه شهادته لنفته بالإلهية والاستحقاط العبادة بشهادة ملائكته ثم بشهادة أولي العلم أبحاظ العلم بشهادة أولي ولذلك كان الغلماء هم راسل الأنبياء ورفض الأنبياء وعلى رأس الغلماء بالشك الرسل والأنبياء فقد يقول البعض لماذا لم يذكر الله عز وجل الرسل والأنبياء بعد الملائكة لأن الرسل والأنبياء أدخلون في قولي وأن ذلك لأن سادا العلماء هم الرسل والأنبياء قائما بالقصد يعني بالعزم هذه الشهادة قائمة على العزم وعلى القصد وقائمة على الصدق ولذلك كان يوم القيامة يوم يمسع الصادقين صدقهم ثم ختم سبحانه بتأكيد الشهادة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذه الشهادة التي شاهد بها لنفسه سبحانه لم يشهد بها لنفسه عن ضعف أو عن زلة أو عن سفة تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة لما شاهد بها عن عزة وحكمة فهو العزيز الحكيم وكذلك فسبحانه عزيز لا يحتاج إلى شهادة خلقه له هو غني عن شهادته لأنه عزيز وكذلك هو سبحانه الحكيم الذي لحكمته خلق الملائكة الذين يصعرون ما يؤمرون وشاهدوا لله بهذه الشهادة وكذلك استفى من خلقه الرسل والأنبياء وأهل العلم الذين شاهدوا له سبحانه بهذه الشهادة وهذه هذا لحكمه إنه سبحانه لا يملك الخلق عبثا ولم يأمر خلقه بهذه الشهادة عبثا بل لحكمه لأن هذا مطبع حكمه سبحانه وعز وجل <تصفيق> وأيضا يعني من باب زيادة التأكيد نحن ذكر المصمس أو استبلغ هذه الآلة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنه مما تعبدون آه كما بيّنا اعلنا البراءه او من الايه من الالهه او المعبودات الواطنه الا الذي فطرني اا <تصفيق> وقيل ان فطرني هنا كما قال الشيخ الوائلين اي خالقا ابتداء على الفطره و... <تصفيق> وقد تكون لناره أنه إن لي سبحانه وهذا لأن الله عز وجل هو القاطر الذي فطر السماوات والأرض وخلقهن على غير مثال تابق فهنا فطر بمعنى خلق وأنشأ وزاد كما بين الشيخ الناطي خلقه ابتداء على فطرة وجعلها كلمة باقية في عقبه في عقبه <تصفيق> لعلى الله عنه <تصفيق> أي جعل كلمة التوحيد هذه في نسله من بعده ولذلك كان الرسل والأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم من نسل إبراهيم هو أبو الأنبياء بعد المعلم هو <تصفيق> خليل الله عز وجل ابراهيم عليه السلام كان من مثله الرسل والانبياء فكان بعده اسماعيل واسحاق وياقوب و ويوسف الى الى ان يعني أو يعني إلى أن وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل هذه الكلمة في عقبه في نسله حملة من بعده ولذلك كان إبراهيم عليه السلام بهذا المعنى يسمى بأبي الأنبياء ماذا نعم <تصفيق> وفي قوله لعلهم يرجعون أي لعلهم يفركون هذا الشرك وينتذبون بالتوفيط فهذه الكلمة ظلت الدعوة إليها قائمة في كل عصر من الوصول من ذات قام الحجة على العباد لأن لا يكون الناس الحجة على الله بعد الوصول لعل الناس أن يرجعوا وأن يرتدوا بالتوفيق وإيضا من ذلك التحقيق والتأكيد المعنى لفته تحقيق معنى الإقرار لله بالتوفيق والبراءة من الشرك يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ثوات بيننا وبينكم ألا نعود الله ولا نشرك أي شيئا هذه الكلمة أيضا التي نحن ندع إليها أهل الكتاب هي كلمة التوحيد والتي جعلها إبراهيم باقية في عقبه طيب. ولا يتفذ بعضهم بعضا أرضا ف... من دون الله فأرضو الأنبياء الذين جاءوا بعد أو يعني فأرضو الذين جاءوا متعاقبين كل الرسول وكل النبي يجبه إلى الله عز وجل لا, لا يدعو إلى أن يُعبد هو هدون الله فليس دعواتنا لأهل من أجل أن يستخذ العظمة بعضاً أرباباً وأن يعظم على كثاب التوفيق بل من أجل أن يُعبد الله وحده ف ما كان لنبي او لرسول أن يقول للناس اتخذون الهنا دون الله ان كما قال سبحانه وامركم بالكفر بعد يبقى انتم مسلمون إن الرسول لا يأمر بشيء ولا يمر بالكفر فإن تولوا فكلوا شهادوا بأنه ممكن يعني إن أصروا على عدم قبول هذه الدعوة رغم وضوحها ورغم جلاء معانيها بلا خفاء فليت عليكم إلا أن تؤكدوا شهادتكم لهم تؤكدوا شهادتكم لله بأنكم مسلمون آه. لما يعددهم وأن براء من الشرك وأهله وهذه المعاني المذكورة في هذه الآيات الصادقة تؤكد لنا بجلال أن هذه الفرق التي فارقت تبيل الأنبياء والرسول في تفسير كلمة التوخيط أنها على غاصل فكما وضح لنا من الآيات الصادقة بجلال المعنى الصحيح لكلمة التوخيط فبهذا المعنى تبصد المعاني الأخرى نحن ما قررهم المتطوطة من أنهم فصلوا الإله بالقادر على الاختراف ليس بالمعلوم ومن ثم قالوا إن من أثبت وجود الله وطنيت هذا الإثبار فقد بلغ أعلى مقامات التوحيد عنده فجعلوا الاله بمعنى الربط القادر على الخلق أو على الاستراث هذا معنى باطل يناقض دعوة الرسل من أفلها كما ظهرت لا يتفرد وكذلك من المعاني ما قد فطر به الأساعرة أو بعض الأساعرة الاله لأنه قالوا الإله والمستغني عما سوى لم لن... يفسروا الإله بإذن أنه هو النعبود قالوا إنه مستغني عما سوى فأقرب أن الله مستغني عما سوى فهو موحداً له هذا ذكره الثنوسي الأشعار في أعظم طول الأشعار الذي يسمى بأم البراهيم بأم البراهين أم البراهين في العصاء ولا عشرات النسخ في دارة كتب المسرية المعنى الثالث الباطل الذي فسر بإله هو ما قد ابتدعه سيد قد ومحمد قد والنودود من أنهم تفتروا الإله بالحاكم فقالوا إن معنى لا لله إلا الله يعني لا حائما إلا الله أو. هذا أيضا معنى باطر لأن الحاكم أولا ليس الناس ما الله لم يضبط الكتاب ولا في السنة والإله ليس بمعنى الحاكم و أهل نعمى الراجع هو تفسير الإله بالفعل وهذا الذي عليه جماعة التبليغ والدعو أي سقاره في سخوة لأنه بل في صريح الفاظين حينما يدعون الناس إلى التوحيد بتهمهم أن لا إله إلا الله أن تقرأ وأن تعتقد أنه لا فاعل حقيقة إلا الله تعتقد أنه لا يفعل شيئا في هذا الوجود حقيقة إلا الله ففصر الإله بالفاعل ولذلك بنعا هذا التفسير الباطل الآخر من أنهم قالوا أن لا إله إلا الله, الله تعني إخراج اليقين الفاتد من القلب وإدخال اليقين الطحيح من أنه لا خالق إلا الله ولا راضق إلا الله ولا محي ولا مميز إلا الله فقصوا معنى الشهادة على توفيد الربوية فقط وعلى توفيد الأفعاد دون توفيد العذابة وهذا بالخلال ايام له قد خالف حديث جبريل عليه السلام واستبدل شرعا قد استبدلوا ان الاركان الدين الثلاثه ما الصفات اصطفاف الست فجعلوا اصطفاف الست التي تمثل الدين عندهم وهذا الخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اسدين متقدمين مرتباً في هذه المراسة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان هذه مراسة هذه أما عند التعديغ اللعوة فمراسة الديم هي اكتشافات الستة فمن حقق اكتشافات الستة عندهم فهو يعد الولي الكامل يعد من المعظمين عندهم ومن كبار الأمراض من المرتبة الإمارة ومرتبة القباس عندها كلما خاني وتعب أكثر في تحقيق الصفات الثلث كلما ازادت قرباً الله على جعبه أو على فهم بالدين طبعاً مهدينا يجتمع في الصفات الثلث قد الله والذي مشاهدت أن محمد رسول الله أولوك تعالى لقد كنت أصدقوا من أوليككم على سبيل عليك لأن أعطوا الحديثكم عليكم بالموقعين والرسل وحيث ومعن الشاهدت أن محمد رسول الله وأعطوا بما لمر وقصدقوا بما الأخضر وإستلامنا عنكم أنا وجد روالهم لأيوه صدقوا بذلك شرع كما بينا شهادة أن محمد الرسول الله تعني الإقرار بأنه لا مذبوع بحق إلا الرسول هو الذي يفتحق أن يتبع في كل أقواله وأفعاله دون غيره من إمن البشر فلا تجون فيه مرتبع العالم من الولماء أن يتبع في كل أقواله وأفعاله هذه لا تكون إلا لبصوص ولا تكون لأحد من صحابه أو الأضحاج الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دون الصحابة وهذا فهم الصحية لمعنى شهادة أن محمد رسول الله يقضي على التعصب يقضي على التعصب للشيوخ الذي ابتلي به للأسف الكثير من شباب هذا الزمان أن يتعصب لشيخ بعينه ويعتبر هذا الشيخ هو المرجع وحده في هذا الدين عنده لا يأخذ فتوى إلا من هذا الشيخ فقط يتبع هذا الشيخ على كل أكواله وأفعاله فكأنه دون أن يشعر جعله في مرتبة الرسول صلى الله عليه وآله وده لازم يتبع عالم واحد بعينه على كل أكواله وأفعاله وهذا أيضا يبيننا تحريم الذي للأسف أوجبه بعض المتعصبة من أصحاب المذاب وكذلك في الأسف وقع بعض من ينتهب إلى السنة من أنهم أوجبوا على كل مسلم أن يتقلد مذهبا لا يخرج عنه أبدا أو. والفضل الله هذه المذهبية يعني شد اندفرت أو يعني لم يطر ذكر إلا في مواطن محدودة ولكن استبدلت المذهبية بالحزبية بعد أن كان يكون التعصب لمذهب من المذهب الفقهية صار التعصب الآن لحزب من الأحزاب ثم نفأ أيضا للأسف في وطب الشباب الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى السنة وإلى المنهج الثلفي من يريد أن يدرهم أيضا إلى حزبية أو إلى تعصب جديد وتعطب لشيخ بعلمه وعقد الولاء والبراء على هذا الشيخ هذا لا يجوز لا يجوز هذا أولا وإنما يؤهد الولاء والبراء على ان هم الذين صاروا علما على السنه نعم الان ترى هؤلاء ينطبق قول احمد او قول ابي حاتم في احمد لا نعم لا لغه احمد الا ولا محبه الا سنه هذا قول الائمه الذين صاروا إما لهذا الدين وصاروا علماً على المنهج الحق وهذا ليس من باب عهد الولاء والبراء على الأشخاصين إنما من باب عهد الولاء والبراء على المنهج الحق الذي حمليه وصاروا علماً عليه ويقتضي هذا أو يعني هذا أنه إذا خلقوا هذا المنهج الحق فقطت مرتبته فهذه المرتبة لم يحصلوها إلا بنصر الحق بنصر المنهج فالنصار علما عليه وفر الحق استدل عليه بما بما يعني ارشاد من, من أصول من اصول ولكن إذا خالف الحق الاسلامي لا لا يجوز ان يتبع على اعراضه المخالفه نعم وربك ومقتضى شهادة أن محمد الرسول الله أنك تطيع, أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وأن ما تستطاع تطاع تطاعه الذي يستطاع محير تطيعه في كل ما أمر على حد استطاعه وأنت يجدانب كل ما لما عنه وتصدقه فيما أخبر فيما أخبر به من الغيديات وفيما أخبر به من الشرائع لا تكذب خبره ولا تشكك في خبره الذين يشككون في أخبار الأحاس عندهم نقص في الشهادة في الشهادة أن محمد رسول الله لأنه شككوا في أخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قول اخبار احد تفيد بالضم لا تفيد اللزم <تصفيق> ما معنى تفيد بالضم <تصفيق> يعني لان في شك هل قال رسول الله ان لم يقوله هذا معنى اخبار احد تفيد بالضم هذه بدع استدعاها المعتزله حتى يشككوا المسلمين في ثبوت أحاديث افتساب وحتى تكون زارعة لهم لإثقاء الأحاديث التي تثبت افتساب لله فهؤلاء عندهم نقص شديد في شهادة أن محمدا رسول الله وأيضا من مقتبيات الشهادة أن تعتقد أنه لا يعبد لا يعبد الله إلا بما شرعه عن طريق رسوله صلح. فليس هناك طريق إلى معرفة ما يرضي الله إلا الرسول هو الذي بلدنا هذه الرسالة سواء من القرآن أو من سنته فكلاهما من الوحيد فهنا لا كنا لنعرف القرآن إلا بالوحيد الذي أنزل علاما الرسول وما كنا لنعرف بيان القرآن أي السنة إلا منهم صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن هناك طريقا يوضي إلى الله أو, أو به يعبد الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم نقض شهاداته أن محمدا رسول الله ويقول لهذا الذين يعتقدون في نبوة أحد بعد الرسول كالقاضي أمينيا وكبعض الرواقب الذين يعتقدون أو يثبتون النبوة لساطمة بمت الرسول أن جبريلا كان أنزل عليهم الوقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقض شهادة أن محمدا رسول وخرجوا عن الإسلام هذا <تصفيق> وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمدنا وعليه وحبا ننتقل إلى توقيف الشرخ المنته ففكرت ان شاء الله جلف اخرى الاسلحه اغلبها في خارج الايه خارج البرس نقطه كده شو في